الذل متاك يا حي درحضان هوعد انت عارف ليه نشرح له لي مصيبتنا صار شات تتنقع هواده تعارک وای افسر اسماء كوين تحدى نصاحب الكلف العراق سيفك ابد ما يصفر واسف الشعب بعيل ذيب ما يواسف عينك عين عراقك ما أظن تغفر يا يا الوطن نفتقد ويا اسف شعاب يا تشتت واحنا اللي جاي يا تاي خواني تعاركني الأسف صر لك هوي انشطار نصيين لا نمشي الوطن يرمي تصب العين احنا الجاي تيك يا حدرم ثاني انت حضرنا تشوف ايش عمر بين البيت عايت شوف الصار يلكرار شوف الصار يلكرار شبت نار ظروعي الوطن ويل نار مستعرك موكل ما وحدت تسلم الجار ساعات الشاتتنا خوانا تعالك ليل الأسف دوار <muchas> يا هذا الحي محتاج يا هذا الحي لا تحسين لا تحسين نورنا وشاهي دع نبهل زمان يشعين التي الخوة يشوف اش سوت اخوتنا تشتتنا هو عنك لِي أساف صدنا يا علي أصبح شتاتي غيور ليش يفجرون السبب ما مفهوم شعبنا من الفتن تاهي وصباح مقسوم المبلغ دليلي أولى بدر وينجو شبه اللي مظلم حي شبه اللي مظلم حي قالوا قيد صح في عراقهك يا عليا يا يدستور كفار بينا المصايب مرتنا تشتت نخواني تعارك لك عسف صرنا, صرنا, صرنا, صرنا, صرنا الحجاني. الحجاني. الكلمات الى الشعر الحسيني المبدأ وليد السلطاني الكلمات